من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين ومن حق الوالد كذلك على ولده معاشر الأحبة طاعتهما في المعروف والمعروف المباح بأمره ما يصبح واجبا والمكروه بأمره ما يصبح محرما المباح بأمرهما يصبح واجبا والمكروه بأمرهما ما أو ما يصبح محرما يصبح محرما هذا معنى طاعتهما في المعروف وتقديم أمرهما على أمر على أمر من أيها أحسنت على أمر الزوجه والأولاد والأصدقاء والأقارب وعلى نوافل العبادة واستئذانهما في السفر والبعد عنهما ولو كان سفر عبادة وطاعة والأدلة على هذه الأمور معلومة معلومة مشهورة سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال إيش أمك أمك أمك ثم ماذا ثم أبوك فأمر الأبوين ومصلحة الأبوين والبر بالوالدين مقدم على مصلحة الزوجة بل لا تعارو حقيقة إذا الإنسان يعني قام بما أوجب الله عز وجل عليه لن يتعارض أبدا حق الأم وحق الاب مع حق الزوجة والأولاد أبدا هذا حق له طريق وهذا حق له طريق وكذلك حق الأصدقاء والإخوان في الله هذا حق له طريق وهذا حق له طريق وأمره له طريق ونوافر العباد له طريق لكن فرضا لو أن الرجل لم يستطع أن يوفقه يبدأ بحق الله أولا ثم حق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حق الأبوين ثم الأقرب فالأقرب هكذا دلت, النفوس دلت النصوص حفظكم الله ومن المعلوم حفظكم الله أن بر الوالدين مقدم على كثير من العبادات وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي لنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدات قال نعم قال ففيه ما فجاهد رواه البخاري ومسلم أحي والدات قال نعم قال ففيه ما فجاهد متى يكون بر الوالدين جهادا متى يكون عزيزكم الله اذا اردت ان تعطيهما ما اوجب الله عز وجل لك لهما عليك في هذه الحاله الحالة سيكون جهاد والله ستتعب تعب عظيم جدا شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله رحمه واسعه سالني مرة قال لي ايش بر الوالدين عندكم يا محمد قلت والله بر الوالدين عندنا ان تقول في الصباح صبحك الله في الخير ها؟ وانت عند الباب واقف تبغون شيء اذا قالوا لا قلت جزاكم الله خير السلام عليكم السلام. وفي المساء تقول مساكم الله في الخير تبغون شيء قالوا لا قلت الحمد لله ها؟ جت منك يا جامع هذا عندنا نعتبره بار مره اللي يقول صبحك الله في الخير يا ابتي صبحك الله في الخير يا امي هذا قلت يا شيخ أنا يعتبر عندنا بار مره مره قال امك في البيت تعمل قلت نعم هذا قبل الشغالات قال امك تعمل قلت نعم تطبخ وتكنس وتغسل قال والله لو أنك احضرت خادمه واعطيتها اجره وتغسل وتطبخ وتخدم وما قلت لها صبحك الله بالخير يا خادمه لاصبحت عاقا في الخادمه عاق في الخادمه وانت الخادمه ينطلق يقول الشيخ والله ما عملت أمي في البيت شيئا منذ عرفت نفسي ما عملت لا طبخت ولا كنست ولا غسلت منذ عرفت نفسي إن كان عندي مال أحضرت لها خادمة ما عندي مال عملت بنفسي عملت بنفسي شوف يا أخي الفاضل يعني فرق بر الوالدين هذا يحتاج إلى جهاد يحتاج والله بعض الناس اليوم يقول يا أمي قومي أعطيني ماء وطال عمره جالس قومي سوي شاهي لا نعم هذا الحديث معاشر الأحبة ذكر العلماء له فوائد عظيمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احي والداك قال نعم قال ففيه ما فجاهد ذكر الترطوش رحمه الله في كتاب الله عن بر الوالدين فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صحبتهما جهادا جعل صحبة الوالدين ماذا جهادا لأن في الجهاد تحمل المشقات وكراهة النفوس ومثله في صحبة الأبوين في حال الكبر لأن معظم خدمتهما والقيام عليهما وغسلهما وإماطة الأذى عنهما ومعالجة طعامهما وشرابهما وغسل أطهارهما حالة مستكرهه على النفوس ثقيلة على الطباع في غالب العادة ومعنى ذلك إذا كان الجهاد بمجمله مستكره فكذلك قضية بر الوالدين فلذلك أمره بلزوم والديه وأقل درجات الجهاد أن يكون مندوبا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في الوالدين على قتال الأعداء ثم هناك أمر آخر فقال إن, فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صحبتهما على صحبته مع أهمية صحبته وحاجة الناس إلى صحبته صلى الله عليه وسلم وناهيك بصحبته وسيلة وداعية إلى الله وقربه ومعلوم إن الناس مرتفعوا إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أمره بترك الجهاد اولا وترك صحبته ثانيا ولزوم والديه والجهاد فيهما وهذا في الحقيقة يعني شرح عظيم لهذا الحديث وفوائد عظيمة جدا لهذا الحديث يعني رجل اتى مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يريد التشرفة يريد التعلمة يريد الخير من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيو والداك ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استاذنت والديك كلما استأذنتهما ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم والداك ولا ما أذنى ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولداك رضيا ولا ما رضيا ما سأل النبي والداك يضحكا ولا, ولا يبكيا جعل وجوب اللزوم بمجرد الأبوة يعني ما دام في أب إلزم, إلزم أترك صحبتك يا رسول الله أترك الجهاد معك يا رسول الله إلى يعني إلى الوالدين قال نعم قال أحي الوالداء قال نعم قال لزمهما ففيه ما فجاهد في رواه إلزم قدمها فثم الجنة تريد الجنة تريد الأجر والسواب إلزم قدمها فثم الجنة يعني هذين هذان المأخذان العظيمان الذين أخذهم الإمام الطرطوشي رحمه الله الحقيقة يدل على فقه الرجل يدل على فقهه ويدل على عظم حق الوالدين آثر النبي صحبة أنفعلت صحبة والديك أنفعلت من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عجائب والله ان هذه عجائب ولا ما هي عجائب والله عجائب الرجل يريد الخير يريد الجهاد يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع اليهما ما ففيه ما فجاهد ذكره ابت رحمه الله في كتاب له في بر الوالدين وقصة جريج مشهورة ولداء امه له وقت صلاته مشهورة ثم معروفة فاذا قدر الله واضطر الولد للسفر بعد اذنهما فيجب عليه أن يصلهما بالرجوع من السفر فور انتهاء عمله أو يقطع طول السفر بزيارتهما في الإجازات والاتصال بهما بالهاتف ولا عذرا بعد نعمة الهاتف لقاطع أبدا بقدر ما يستطيع ولو بكلمة واحدة فإن لها أثرا عظيما في ادخال السرور عليهما والله سمعنا كثير من أناس يمكثون الشهر ويمكثون الشهرين والثلاثة ما كلم أباه كلمة نسأل الله العافية يعتذر كثرة الأشغال وهو يكلم استقاءه الليل والنهار أو ما يسافر إلى أبويه على قرب المسافات وسهولة السفر ولله الحمد والمنها الآن سواء داخل المملكة ولا خارجها يعني الدول المحيطة أن نقل الجماعة ميتين ريال يوديك لكل الدول المحيطة لله الحمد والمنه وخرجه عودة مية ولا أه؟ ميتين ريال أربعمية ريال نحمد الله وتتمث الألف هدايا ست ألف ريال ما شاء الله تشتري به فستان لما العيال أبويك بألف ريال تدخل الجنة بألف ريال ألف ريال أه؟ بلاش ولا ما هي بلاش بل والله يقال إن بعض الناس ممن هو داخل المملكة يمري الشهر والشهرين ما زار أمه ولا أباه يتعذر مثلا الله العافية بكذرة الأشغال فمن رزقه الله عز وجل يعني استكن مع والديه ليحمد الله على هذه النعمة ويحرص على القناعة ولا يفتش نفسه عن مشغل من مشاغل الدنيا يضطر به للهجرة عن ابويه أو ترك والديه يحمد الله فألف تاخذه بين ابويك والله خير من ألفين تأخذه بعيدا عن ابويك يا أحبتي في الله من رزقه الله يعني سكن مع والذي فليحمد الله ومن ابتلي بالبعد عنهما عليه أن يعوضهما عن فقده فوالله إنهما في بلدهما بلا قلب والله الذي لا إلى غيره إن قلوب آبائنا معنا حيث كنا تكون إن ارتحلنا ارتحلت وإن أقمنا أقامت ومن رزقه الله عز وجل ولدا يعرف ذلك وأنا في جده وقلبي في المدينة لكن للاسف ليس عند ابوي للاسف والله عند العيال الله يصلحهم الله ادري صلوا الان ولا ما صلوا ولا درسوا ولا ما درسوا ولا تعشوا ولا, تعشوا ولا ما تعشوا هكذا حفظكم الله والله كما قيل ابناؤنا ايش اصفادنا تمشي على ماذا على الأرض على الارض تمشي على الارض